فترة بسيطة لو يطولنا لنا الأيام ونغادر الدنيا بلايا رجوعي نمشي بدنيانا ونتبع الأوهام كلن على عقله يجينا قنوني كلن على عقله يجينا قنوني فترة عقله بسيطة لو يطولنا لنا الأيام ونغادر الدنيا بلايا رجوعي نمشي بدنيانا ونثب على لوهام كل على عقله يجينا قنوعين نركض وراء الدنيا ونجمل الأنعام كن الحياة مخلده راه نطاعي يا كيف ننسى ساعة الموت قدام قدام عينك يا كريم الطبع في حزة ما دونها درعي وحزام وقت الموادع وافتراق الجمعي شلو جسادك وحط قدام الإمام تجمع ولجلك كثير الربعين عليك كبر أربعاشر على الإسلام وعلن مراحك دونها رجو نزعين حطاك في قبر يا لحرام يا عطيك الحرام حسو تراب المقبره بتبوعي وحل جسد ذكرى بصفحات ليام لو كان زاد وبالبكاء والدموع وقفوا ما تسمع كود خطوة الأقدام راح الأهل والمال ما منس نوعي وجاتك ملائك تسمى تنشر علام أنا أشهد إنه حق موقف يروعي واحتار بالك في رجا فوز وكرام تشهد لك القبل سجود ركوعي ولا نصير الذل ما تبع صنام فالهاوية سبعيد صيف خضوعي الله يا رب اسمى حق والزام تب الجواب لا تخالف رموعي